كالتسليم على حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صلي على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ايها الاخوه الحضور ايتها الاخوات الكريمات السلام عليكم ايها المشاهدين الكرام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم وطابت هذه الوجوه المؤمنه النيره الكريمه ونحن نلتقي واياكم في درس جديد من دروس قواعد التجويد كان الكلام فيما مضى كنا في سوره الكوثر وانتقلنا الى سوره الاخلاص وكان التاكيد على درس القلقله وحروف ال القلقله وقلنا ان القلقله بمعنى التحريك واضح او اظهار الحروف التي هي لن تظهر او لا نستطيع اظهارها الا بالقلقله واعطينا امثله على حروف الجهر وحروف الهمس وحروف الصفير وغيرها التي تظهر بهذه الصفات اما حروف القلقله لا تظهر الا بالقلقله هذا كله واضح ان شاء الله كانت عندنا مشكله التطبيق بعض الأخوان كان التطبيق عندهم صعب بعض الشيء وقرأ أحد الأخوة الأفاضل وعرفنا كيف نقلقل الحرف الخاص بالقلقلة اللي هي قلنا نحن حروف خمسة مصحيح قطبو جد القاف والطاء والباء والجيم والدال وقلنا هناك شرط في هذه الحروف يجب أن تكون ساكنه اما اذا كانت متحركه فتنتفي عنها القلقله لان هذه الحركه سوف تظهر جنس هذا الحرف طيب بعد ذلك قسمنا القلقله الى قسمين صغيره وكبيره اذا كانت ساكنه غير مشدده تكون صغيره واذا كانت مشدده تكون كبيره يعني الحرف يكون مشدد ونقف عليه عند الوقف فتكون قلقله كبرى هذا على راي اما الراي الاخر قلنا يقول إذا كان في وسط الكلمة فتكون قلقلة صغرى أما إذا كان في نهاية الكلمة إن كان مشددا أو غير مشدد ولكنه في نهاية كلمة ووقفنا عليه يعتبرها قلقلة كبرى واضح؟ النتيجة واحدة شايفينكم مسائل بالرياضيات المدرس أيام المتوسطه ينطينا شنو؟ ينطينا عدة طرق لحل هذه المسألة بس النتيجة شتكون تكون؟ وحدة مصحيح؟ واحد زائد واحد اثنين يحط طفاحتين هن يحط برتقالتين هن اثنين يحط كيلوين عنب هن اثنين واضح شلون فالمهم النتيجة واحدة إن كانت كبرى وإن كانت صغرى فالقلقلة هي قلقلة ويجب تحريك الحرف عند النطق به النكات اللي قلت لكم أريد أوضحها هي شنو إنه بعض الناس في يحرك الحرف أزيد من اللازم يعني يصير شنو يصير بيه شنو يصير به تعصف خليه يقول نسمي او يصير به تكلف اكثر من اللازم فيقول قل هو الله احد احد صار مفتوح بس من يقول احد اكو فتحة او بعضهم يقول قل هو الله احد احد صارت مكسورة صحيح بس من يقول قل هو الله احد ماكو ما لا كسرة ولا فتحة قل هو الله أحد أحد صارت بها ضمة صح؟ بس من يقول قل هو الله أحد ماكو بها ضمة فاذا هذه النكتة المهمة اللي أقول يجب أن نلتفت إليها عند النطق بحرف القلقله واضح؟ هذه الملاحظة الأولى وهي إذا اردنا نقيدها بدفاترنا أو نكتبها نقول يجب الالتفات إلى حرف القلقله وذلك بعدم اعطائه اي حركه من الحركات الثلاث ان كانت ضمة او كسره او فتحه فهمها انت وصوغها بالصياغه اللي تعجبك اللي من تروح للبيت وتقراها كنت تفهمها انا جاي اقول لكم الملاحظه هي انه الحرف حرف القلقله لازم لا نفتحه ولا نضمه ولا نكسره لما ننطق به اكتبها بالصيغه اللي تعجبك انا ما اريد اصيغ لك جمله تكون صعبه عليك تفهمها أنت بحيث من تروح للبيت تفهمها يجب عدم تحريك حرف القلقلة عند قلقلته سيروح للبيت ما يفهمك شو نوع القلقلة عند قلقلة فأنت لو تكتب جملة من عندك أنت صوغها هل ستوت المعلومة فهمتُها لو ما فهمتوها حرف القلقلة لما نقرأ وننطي قلقلة الحقيقية مالتة يصير ننطي فتحه يصير ننطي ضمه صير ننطي كسرة ما يصير هاي كتبوها بقاعدة اكتبها قاعدة وضحها عندك اكتبها انت بالدفتر انت صوغها خاطر تفهمها انت بعد اكثر طيب هذه الملاحظة الاولى لانه البعض شي يقول يقول حرف القلقلة اذا كان ما قبله مفتوحا فيأخذ حركة الفتحة واذا كان ما قبله مكسورا يأخذ من الكسرة ياثر عليه وهذا الرأي لا يؤخذ به ما يتأثر حرف القلقلة يعني مثلا احنا عندنا في سورة الكوثر هم؟ إن شانئك هو شنو الاب تر سكون هاي الهمزة شبيها مفتوحه اللي هي قبل الباء بعضهم شي يقول يقول اذا كان القبلها مفتوح ما يخالف ننطيها فتح فصير الأب الأب تر ما يصير حنقول الابتر تر الأب تر بدون حركه لا نقول الابتر ولا الابتر ولا الابتر حرف ساكن ساكن لو مو ساكن على اساس تطي فتحه كيفك طلع من جيبك هو ما يصير مو قل هو الله احد ليش احد يقول لان القبله مفتوح لا ما فيش كلام قل هو الله احد ان وقف اما اذا وصلت خو بعد هذا أحد الله الصمد مثل ما تعلمناها مو الله الصمد لم يلد ولم يولد شوف اكو بعضهم شي يقول لم يلد ولم يولد اكو بعضهم يقول لم يلد ولم يولد لم يلد يخلي لها كسره منو ياثر على دائما اخوان حرف الألف مو قلت لكم أنا تذكرون من قلت لكم اكو حروف ضعيفة اكو حروف قوية منو اللي يتأثر دائما الضعيف بالقوي لو القوي بالضعيف الضعيف يتأثر بالقوي الحروف كذلك الحروف الضعيفة تتأثر بالحروف القوية شو وقت الحرف يكون ضعيف اذا كان ساكن اذا كان ساكن اين اسمتها وتحركه تمر من يما فتحه حركه تمر من يما ضمت حركة تمر من يما كسرة حركة إذا كان ساكن يأثر علي القبلة لذلك النقطة الثانية أو النقطة هي الاولى الأولى معذرة التي تكلمنا عنها لذلك هذه النقطة الأولى قلنا عدم تحريك حرف القلقلة عدم تحريك حرف القلقلة واعطائه ضمه أو فتحه أو كسرة لا اعطائه سكون فقط الالتفات يجب الالتفات أو يجب الانتباه إلى عدم تحريك حرف القلقلة بالضمه أو الفتحة أو الكسرة وذلك لسكونه طيب هذه النقطة الأولى فما يصير هذا قبل مكسورة تقول يلدي ولم يولد خطأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمعت كسرة ضمة لتجاملوني ها؟ النقطة الثانية هذه صارت واضحة؟ ما لا علاقة مولاي وصلا ووقفا طبعا لا تأتي ببدعة <تصفيق> طيب إذن هذا صار واضح إن شاء الله النقطة الثانية اللي اريد اوضحها شنو النقطة الثانية هي عدم الوقص على حرف القلقلة وقطعه عن الحرف الذي بعده يعني شنو يعني بعض الأخوة لما نجري يقرأ ان شانئك هو الاب واضح ينطي اكثر من اللازم ايضا فشي يسوي يفصل عن الحرف اللي بعده يعني كانه ما يقطع الكلمه نصفين واضحه هذه المعلومه لو لا سامعينها لو لا يعني اجى واحد يقرا لم يلد ولم يولد ولم لا ما يصير أنت تريد تقرأ تقرأ بتواصل لو تقرأ بتوقف مثل ما قلنا نحن بالدروس الماضية قلنا القراءة عندنا اثنين وصل ووقف من اوصل كون بين انا وصلت ابين حركة الحرف الاخير وذا كان ساكن على سكونه. كل واحد نطي حقه واضح فاذن شيخنا مرخصتك مرخصتك, مرخصتك شيخ. فاذن نقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعيد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كان في آخر الكلمة. إذا في وسط الكلمة. إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر الأبتر ما نقول الأبا يجي واحد يقول هو الأبتر هذا غير صحيح أو يجي واحد يقول هو الأبتر ما يصير يقطع حرف القلب يخليها الجملة يعني يقراها بدون تكلف شفتوا البارحه الأخ من قلنا له اقراها بالدرس الماضي شنو اقراها بدون تكلف طبيعية جدا هو الأبتر ان شانئك هو الأبتر الأب مو يجي واحد يقول هو الأبتر أبتر وتروح الباء تكون الباء شنو غير واضحة طيب هذا أهم ما يخص القلقلة عدم فصل حرف القلقلة عن الحروف الأخرى أو عدم قطع النفس أثناء النطق بحرف القلقلة طيب تكون الكلمة متواصلة متسلسلة مترابطة إن كان في وسط الكلمة فمع الكلمة نفسها وإن كان معذره وإن كان في آخر كلمة فأيضا يوصل بالكلمة التي بعدها على طبيعته ما يختلف أشوفكم اتباعون عليك أنكم ما فاهمين السالفة لا لا والله صدق عود ها سهلا إن شاء الله يلا خير إن شاء الله مصفنتكم بتعجبني شوية تحيرني أكس سؤال على هذا الموضوع موضوع القلقلة ماكس سؤال إن شاء الله يا رحمة الله الواسع طيب منو هس نعم فضل انتم ما جايين الحرف بخمست آلاف اي حروب القلق قلنا خمسة قطب جد قاف طاء باء جيم دعل ايه قطب جد تتروح الكربلاء ليلة الجمعة تجيبوا يا قطب للبيت ما تقرأ ما طول اليوم جاي الطيط خلي يقرأ طيخة يقرأ قرأنا قل هو الله احد ما تقرأها بالصلاة خل نسمع منك يلا سيقول شو اطنان اليوم وجي زين بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الاستعاذة الاستعاذة لا تنساها مو تأخذها علينا زين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. مو الرحمنو. عيد عيدها البسمة لق نسمعها صح. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن. قل هو الله واحد. الله الصمد. إيه. لم يلد ولم يولد نعم ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا, كفواً جاني سؤال قبل أن تقرأ جاني سؤال قبل بداية الدرس قال كفوا نقراها لو بعضهم يقراها كفوا المكتوب بقراءة عاصم، برواية حفص هاي اللي تعلمناه مو بالدرس قلنا احنا نقرأ هذا القرآن بقراءة عاصم برواية حفص واللي هي قراءه علي بن ابي طالب عليه السلام ها رويت عن امير المؤمنين عليه السلام لذكره صلوا على محمد وال محمد على محمد محمد المرسوم عندنا انه علي بن ابي طالب عليه السلام واللي يصلني يقراه كفوا اكو روايه ثانيه كفوا بس الافضل علماءنا يقولون بالصلاه وفي شهر رمضان بنهار الصوم ان تقرا حسب ما مرسوم في هذا المصحف الشريف طيب فتقروها كفوا احد كفوا احد كفوا ان احد ما لكم علاقه بها كفوا احد تدرون ايش كم قراءه بها كفوا احد كفوا احد كفوا أحد احد كفوا احد او كفوا أحد احد كف ان أحد وبعدهم ان يكون أكثر من اخرى أوجه هناك اشياء بس نحن واحد كفو ون أحد كفو ون أحد واضحة؟ واحد مرة ثانية لم يلد ولم يولد ولم يكن له واحد أحد مو كفو لا كفو كفوا بضم واحد طيب فضل كفو واحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له بدينة ولم يكن له كفواً أحد ولم يكن له كفواً أحد أحسن حسن تقرأتنا النياها ما سمعنا القلقله منك حسن ريدك تقلق لنا الدال ممكننا قطبه جد. جد شوف فش ريدك تقول ريدك تقول قل هو الله أحد ما تقول احد أحد أحد قل هو الله احد حسنا جاي يقراها مثل ما انا اقراها ها شو تقولون لو جاي يقول احد احد انت تقول احد, أحد. احنا نريدها احد احد, أحد. فيش طلع ان الدال اد يلا قل هو الله احد اذا قبلوا عليها الطلاب انا اقبل عليها زين إذا جاي يقراها صح لا احد يرفع ايده واذا جاي يقراها خطا ارفعوا ايديكم شوف شوف شوف شوف شوف اليدين باوعوا اللي يستحون ما رفعوا ايديهم هواي <تصفيق> يلا عيد تجاي تتعلم يلا قل هو الله احد شوف شوف احد لا تخاف منها حركها قل هو الله احد انت مستحي منها لو مستحي مني دي الله العباد احد شوف احد قل هو الله أحد شوفاني من كثر ما قريتها أحد بصوت عالي هسا حتى اللي يسمعوها بالتلفزيون ينصون التلفزيون زين قل هو الله أحد الله الصمد شوف تسمع الدال انت تعرفش جاي تقول اسمعها مني انت تقول قل هو الله أحد شايف الطلقه من تفسد هاي من كنا صغار نسوي طاقات ها تبسد هاي الطلقه سويت. نريدها بيها طقة قويه مثل ما نقول بالعراق طقة قوية قل هو الله احد يلا عشان اوصلها قل هو الله احد ايه يا الله صلوا على محمد وال محمد هاي لازم تجيب لنا ذبيحه انت يعني سوي لنا عزيمه يلا الله الصمد كمل بعد وراك اربعه الله الصمد حلو حلو لم يلد ولم يولد ما شاء الله ما شاء الله قام يجود النور يالله يا يالله يالله ولم يكن له كفوا احد احسنت احسنت صدق الله العلي العظيم بارك الله فيك خلي صاحبك اللي جاوياك هم خل نسمع يا الله اتفضل اتفضل منه يالله شيخنا تفضل تفضل منو بعد يحب يقرا ان شاء الله ان شاء الله إن شاء الله. أحسنتم يا شيخنا بالله من الشيطان الرجيم. أحسنتم يا شيخنا أعوذ بالله من الشيطان. الشيطاني. ني. نعم. شو مخلص مدرسة؟ عجادية. ما شاء الله. إيه. إذن الشيطان نية بالكسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيخنا. الشيطان نية. بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان. صار لك ساعة تندس صاحبك على أحد يا شيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يخاف كم بسم الله الرحمن الرحيم الرحما ني بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم ني منو ني ني بسم الله الرحمن الرحيم. بعد مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء يسمع كسر يا جماعة الخير سمعون كسر وياي. قلولي جوزان ذاني بيها صفاره وياي. لازم بعيد. لا مو بعيد لا. انت جاية تقولها الرحمن دير بالك جاية تقرأها بالضمة. الرحمني لا أقول رح. الرحمني. بعد. الرحمني. يلا قرأن يا هب البسمة كاملة بالكسر. بسم الله الر... بسم الله الرحمن الرحيم صلحت اللفظ الجلاله والرحمن بقت مضمومه صح لو مو صح ها طلابنا صحيح وشهد شاهد من اهلها يلا عيد بسم الله احنا ما نخليك تطلع لا ما نخليك تطلع مثل الميكانيكي اذا مو سيارتك تشتغل نقره سلف ما تطلع منها يلا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمني بسم الله الرحمن الرحيم صحيح صلوا على محمد وآل محمد. محمد, محمد هاي اللي نريدها محمد وآل محمد هاي اللي نريدها تقدر تعيدها لو نطلع قبال نطلع قبال نطلع قبال دل على تفك البلق <تصفيق> قل هو الله أحد وين الأدب أحد قل هو الله أحد ماكو ما أد صاحبك مستعزرفة رجلة هسه طلعها الاد هسه انت انت انت زرفها <تصفيق> يلا يلا <تصفيق> اي قل هو الله احد احد قل هو الله احد احد لا جاي تفسد الاد تخرب عيد قل هو الله احد ايه بعد اقوى شويه لا تستحي منها إيه قل هو الله احد اها حلوه حلوه الثانيه احلى ان شاء الله الله الصمد حلو لم يلد ولم يولد جيد جيد ولم يكن له كفوا احد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد احسنت مولاي بارك الله فيك وش رايكم تتمرنون عليها شويه واضح اخواني هذه قضيه القلقله قضيه جديده علينا صح يعني على اللي ما كان ينطق الحرف بالقلقله فاريدكم شويه قل هو الله احد صير طبيعيه الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الصمد شوف اللسان هيك يضرب يضرب حرف الدال مو يلزمه هيك مو الله الصمد لا يقول الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, أحد شوف اللسان هيك يضرب مخرج الدال احد فيصير بصوت صوت على مد يطلع حرف الدال صح منو بعد يقرانا من الاخوات منو يقرا انطل الحجية خل تقرأ للذكر دائما احنا نقول مثل حظ الانثيين قرأوا اثنين رجال لازم تقرأ اربع نساء شيخنا <تصفيق> يا الله بكيف تحجي شتري التقرين الامر اليك فانظري ماذا تأمرين الكوثر تفضلي الله يسقيش من ماء الكوثر منيد الزهراء ان شاء الله تفضلي اعوذ بالله من الشيطان اي حجيك تدريد تقولين بالله بسم الله لا اعوذ تدريد تقولين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم جيد جيد إن أعطيناك الكوتر شويه الهمزة حجية هاي دير بالش عليها سمعيني سمعيني على يا على علك يا فش حجية إن أعطيناك الكوتر حجية شيلة راسش عليها علك لا تستعجلين الدنيا قاضية شوفيني باعي لي شوية هيك يقولي إنا أعطيناك الكوتر ان اعطيناك الكوثر شوف هاي اعطيناك الكوثر نعم فصلي بيصر. لربك وانحر لا لا هاي ما نقدر نعبر لك اياها فصلي لربك لا تقولين فصلي لا تمدين هالاي زين فصلي لربك وانحر هم نعبرها كملي ان شانئك هو الأبتر مرة ثانية إن, إن شانئك هو الابتر أحسنت حجية هاي الثانية صحيحه صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد بعد بعد من الحجيات خل نسمع. لا مو من الزغار. ردت خفت حصتكم ذاك الدرس منو بعد من الحجيات يقراننا الكوثر التوحيد يلا نطيهم المايكروفون، نطيهم ورطهم ورطهم خلي يقرون. يلا. واحد هذا خير وبركة. هاي وقت شايفين واحد يورط يورطله واحد بحسنات، مش يخنة. واليوم عليكم عقوبة جماعية. كان من ذاك سد درس أنا أرد أطيكم إياها بس نسيتها. اليوم إن شاء الله أطيكم إياها بعد ثلاث دقائق للبرنامج. تفضل. تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احسنت بس القلقله مو صحيحة هاي القلقله نفس ما كنا نحكي ويا الاخ هم يقول احد انت هم جاي تقولين احد احنا نريدها احد يلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم قل هو الله احد شلون قل هو الله احد بعد قل هو الله أحد أحاد قل هو الله أحد لا هم ما يقبلون علي إجهم يلا قل هو الله أحد طيب الله الصمد. خلي لها فتحة تعرفين الفتحة إينا. قل هو الله أحد هيجي قولي قل هو الله أحد لا فتحة فتحة إيه. قل هو الله أحد أي الله الصمد احسنتي لا لا لا خليها مثل الاولى الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا مستووني قلت ماكو كفوا كفوا ولم يكن له كفوا احد احسنتي صدق الله, صدق الله العلي العظيم احسنتي بوركتي جزاك الله خير جزاء المحسنين التلاوة الدرس لعله انتهى لازم انهي الدرس طيب أخواتكم راح تتاجل على الدرس الثاني ان شاء الله ما يخالف الى ان التقي بكم ان شاء الله في درس اخر نتم ايضا بعض من قصار السور والسور الصعبه الى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وافلح من صلى على محمد وال محمد الله.